وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعون إلى مغفرة من ربكم وجن وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين عدة للمتقين الذين يعفون في السرّ، الذين يعفون في السرّ، والضرّ، والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيض والعافين عن الناس. اللهم يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم أنفسهم ذكر الله.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 وجنة تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجر العاملين قد خَلَتْ من قبلكم سنا فسيروا في الأرض فاظر.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 سَسْكُمْ طرح فقد مس القوم طرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهدا والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه أَطَّرَ أَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ